بسم الله الرحمن الرحيم والصافا صفا فزاجرا في شجرا فالتيات ذكرا ان الاه الا واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواتب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقففون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب فاشتفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين اللهب بل عجبت ويسخرون وإذا بثروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستفخرون وقالوا إن هذا إلا سقر من ذٰلِكَ يُنْزَلُ عَلَيْكَ مِثْلَ مَا وَكُنْتَ تَرَىٰ مِنَ الْعِظَامِ إِنَّا لَمُبْعُثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ فَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذو الى صراط الجحيم وقطوهم انهم مسؤولون